رسالة إلى الغرباء من هم الغرباء؟ الغرباء هم كل بني آدم فالدنيا ليست لنا سكن ولا وطن ولا مستقر ولا غاية ولا منتهى إنما أوجدنا الله تعالى في هذه الدنيا لغاية شريفة وحملنا أمانة ثقيلة جسيمة عظيمة وأعطانا في هذه الحياة مهلة متوسطها لأمة الإسلام ما بين الستين والسبعين وهب أنك عشت مئة عام فأنت كلنا سيموت كلنا سيرجع إلى رب العزة والجبروت فالمؤمنون لا يتعلق قلبه أبدا بالدنيا الدنيا عنده دار ممر وليس الدار المستقر الدنيا عنده قنطرة الآخرة كان عطاء السلمي رحمه الله يقول في دعائه اللهم ارحم في الدنيا غربتي وارحم في القبر وحشتي وارحم موقفي غدا بين يديك